الحمد لله رصلاة والسلام على رسول الله المبحث الثاني عشر ها المبحث الحادي عشر عبد الله بن الزبير أول مولود بعد الهجرة من حديث أسماء رضي الله عنها إنها حملت بعبد الله بن الزبي قالت فخرجت وأنا متم يعني خرجت وقد أتمت شهور الحمل وليه قالت متم مش متمة بالتذكير لأن كل ما يتعلق بالحمل وما يخص النساء لا يحتاج فيه إلى التأميس إذ لا مدخل للرجال فيه فنقول امرأة حامل ولا نقول حاملة ونقول مرضع ونحو هذا فهنا متم على اعتبار أن هذا من ألقاب الحوامل وأنت طالق لأن المرأة لا تطلق الرجل إنما الرجل هو الذي يطلق المرأة فقالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضرها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمره ثم دع له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام صلى الله عن النبي ولد في الإسلام يعني في دولة الإسلام يسنت أحميك المولود أن يمضغ وليه أبوه تمرة حتى يفتتها تماما ثم يمسح جوف فمه بفتاة هذه التمرة فيمطصها والتمر فيه مزيات انأخذ على الريط حتى للكبار تأخذ تمر على الريق فهذا يعني فيه صلاح للبدن وفيه معاني أخرى من تصبح بتمارات كانت له وقاية من الحسد والسحر نحو هذا وهذه مكافأة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لمن يتبع السنة ولمن يعمل بما هو نافع له فالطفل يحسن أن يكون أول ما يتجرأه هو فتاة التمر أول شيء يدخل جوفه أما هذه القصة فريق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من التمر ومن غيره أجمل وأطيب وعلى وأنكه أجمل رائحة من كل شيء صلى الله عليه وسلم إذا دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا له من التمر أما غير هذا يعني في غير النبي صلى الله عليه وسلم فالتمر أفضل للصبي ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج يعني كتب عليها ويصغير رجس فوعكت فتمزق شعري وعكت يعني مرض إني أوعك كما أوعك رجلان منكم صلى الله عليه وسلم من شدة البلاء عليه ليظهر الصبر والجلد والاحتساب للأمة أنه كان يتألم بمرضه ويمرض ضعف ما يمرض به الرجل من غيره, غيره. صلى الله عليه وسلم فتمزق شعري فوفى جميمة يعني شعر قصير فأتتني أمي أم روما وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب فصرخت بي فأتيتها نادت عليها يعني فأقلت لا لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج أنهج نفس اللحنة هي الكلمة اللي بنقولها يعني تنفس بسرعة يقول بينهج يعني بيتنفس بسرعة كانت بتلعب وكانت بسرعة حتى سكنا بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء أو أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدور يعني مدخلتهاش على طول وقفتها شوية لما هديت كانت بتجري بقى وبتمهج أو حاجة زي كده الله أعلم بعد المسحت وجهها من منا وجهها ورأسها ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحن اسلمتني اليه وانا يوم اذن بنته 9 سنين البلوغ للنساء يتقدم ويتاخر على حسب طبائع النساء وفي الغالب يتقدم في البلاد الحاره النساء يبلغوا عند 9 سنين ولا في الحاره بدري والبلاد الباردة يبلغوا متأخر ممكن يتأخروا 13 و 15 سنة ونحو هذا يعني عندنا في مصر البنات كتير تبلغ على 9 سنين 10 سنين تبلغ البنات وتوعد ويختلف برضو بحجم الجسم يعني البنت اللي حجم جسمها كبير تبلغ بدري برضو فمع الحر ومع الحجم فاستيد فا عائشة بلغت عند تسع سنين ودخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذن كلمة فلم يرعني ولا يرعني انشعار حد عنده التشكيل وحدش عنده التشكيل طيب هذا الحديث أخراجه البخاري ومسلم البخاري في مناطب الأنصار ومسلم في النكاح وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في شوال كما جاء ذلك عنها حديث أخراجه مسلم باب متى يستحب البناء بالمساء ظاهر انه كتب عليها في شوال برضه ودخل بها في شوال <تصفيق> يعني ظاهر يعني مش اكيد انما الظاهر لانه ما وردش فيه يعني امر إنما هو فعش، فعلا مجرد بس ما النفس عظمان جاوز تسعى؟ مش معنى السيد عائشة اللي خصاصه ولا هو كان دايما بتجاوز الشوية؟ لا، مش شرط لأنه السيد عائشة كان الأمر يمكن فيها واسع شوية إنما بقيت النساء يمكن كان بيتزوج لأغراض يعني عروسه الحقيقية هي السيد عائشة انما بقية النساء كان بيتزوجهم لأبراد شرعية ف... وطبعاً السيدة عائشة مخصوصة مخصوصة بحاجات كتيرة آه. يعني هو طبعاً ما هوش أمر يعني قطعي ولازم يبقى الزواج في شوال إنما الظاهر أفضل يعني إن كان الزواج فاللي عايز يتجوز إن شاء الله ملتقي في شوال إن شاء الله بشيقول لي جواز قبل شوال وطبعا يا أستاذ يعني قالت كلام كده فما أسعدني يعني, يعني كلام كده أشعر بإن يعني موضوع الزواج في شوال ده يعني حاجة كويسة أما جيت أكتب كتابي فكانوا بيقولوا إيه نكتب الكتاب الجمعة الجاية الجمعة الجاية دي كان تيجي ثلاثة ذو القاعدة أو حاجة زي كده أو أربعة أو خمسة ذو القاعدة فالشيك قسامة لي متش عايزي حاجة من شوال فقدت له خلاص الضمعة اللي قبليها لازم تمانية شوال فوافق فشوالي يعني الحقيقة فيه فيه معنى كويس يعني طبعا ربنا يختار لنبيه أفضل شيء صلى الله عليه وسلم وطبعا كون السيد عيشة قالت يعني يعني نبهت على كده يدل على إنه فيه معنى مش قالي على المعنى يعني فلم يروعني يعني إيه يا روع ايه, إيه الراجل <تصفيق> ال... اول كان جاى على المراكب مركب على اه لا هو بعد مش كان بيقف يتفرج على الحاجات اه ويعني كان بيلعب لسه صغير يعني صغير قلت انتو بلعب كل وقت دلوقت تصغنانين لي لازم ادلع شايفين حسين اتدلعو لما حصله ايه بعدين ابدلق ولادكو بقى المبحث الثاني عشر قصة الأذان ومشروعيته من حديث عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به ليضرب به للناس لجمع الصلاة إيه الناقوس النقوس اللي هو الوعاء اللي بيدرب فيه بتخبط عليه بحاجة الجرس مجموع بقى الخابط والمخبوط والله أعلم ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال ما تصنع به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 فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك صوت كان أجمل وزاد أحمد في رواية فقمت مع بلال فاجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد في الجواية أرى أن رؤاكم توترت أو توفقت كلمة زي كده يعني أكثر من واحد رأى بالأذيب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم أذنوا بأمره فحصلوا من الوحف ما دل على أن هذا هو المطلوب المشروع يعني حلو التشريع هنا ليس بالرؤيه اننا التشريع بالوحي بالالهام طبعا ممكن يكون وحي صريح وما نعرفش او بالالهام آه. وطبعا هنا بقى اللي حصل اقرار النبي لا مش اقرار ده امر الأنفل. لأن أمروا بالأذان ده مش إقرار إقرار عمل حاجة وأقر إنما هنا أمروا أنه طبعا مش هيأمر إلا وهو يعلم إن هذا شرع إنه هو إلا وحيني صلى الله على النبي وآله وصحبه